جاءت ليلا بعد الليل بالطارق مودعا ان اعد لتسله ظرير عيني جاء باب المنزل مُدِلَّا أُنادي باسمه غير هائب فلم أُلْكِ صُجَّابا ولم أَخْشَ مَنْ عَتَب وَلَوْ كَانَ سُؤْدِي فَوْقَ هَامِ كريم كريم يلدي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجا والغياذ كريم بي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجا والغيان بي يقول له لبيك وإن كنت خطاءا كثيرا معايز يقول له وإن كنت خطاءا كثيرا معايز ما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ وما أحد النور نداء بخائزي فلا تخشى إملانا وإن كنت مفسرا فَعَفْوٌ يَا مَنْ نُودُ إِلَيْكَ اذا لم تأسینا